فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنفي ولم نجد له عزما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 لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يرصفان عليهما من الجنة وعطا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا